سبع، استمع للأسئلة ثم أجب عنها مستعينا بالصور هل جميل خلف باب المجلس التركي الوطني الكبير؟ هل بحيرة الأسماك قريبة من حسن كيف؟ هل هم يطوفون؟ هل مجمع هونت خاطون في مدينة ملاطية؟ هل هن؟ سيذهبن إلى برج العذراء في إسطنبول؟ هل الزائرون سيزورون أسباندوس في أنطاليا؟